وشتغل. يا عم بقى واشتغل كده طب كمان نص سنة طب بس لما خلصت مش عارف ايه طب بس مش عارف بقيت ما تلاقي نفسك نمت وخلصت الموضوع طب بكرة بكرة خليها بكرة دي لما خلصت الشغل لما اكذا العب مع الشيطان لعبة بكرة سوف هنا مش في الطعب ايه اجاول لك لي لما يبقى عندي خمسين سنة اه بقى مش عارف ايه العب العكس هي دي صبر ع... على وصبر عن على الطاعة وعن المعصية وعند البلاء اللي يجيلي من حبيبي حبيبي عند البلاء اللي يجيلي من حبيبي حبيبي ما ادنيش فلوس هيرزقني ان شاء الله يمكن بيمنع عني عشان خير ليا ان شاء الله انا واثق ان ربنا لن يضيعني الصبر عند البلاء فهكذا يكون الأمر إن النصر مع الصبر يبقى الصبر على فراء الطاعة وترك المعصية وعند البلاء والمجاهد من جاهد نفسه في الله على ذلك من أنواع الصبر كذلك الصبر على أذى الناس بص بقى خدها قاعدة في المعاملات قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ايه ده خلطة الناس اذا او الله العظيم هم اللي انت من الحسد والحقد والعين واللي بصن لك واللي عمل لك واللي قال لك واللي سوالك وهو ده الناس انت مش عايش في المدينة الفاضلة انت عايش وسط ناس فيهم الخير وفيهم الشر وانت زيهم فالهمها فجورها وتقواها قال الشيخ الاسلام تميعا لا يخلو جسد من حفد كل الناس كذا لكن في مؤمن بيتعامل بمعاني إيمانية وأخلاقية الإيمان وفي واحد غلب الشيطان فاصبر على أذى الناس واصبر على نقل الخير إلى الغير تقول لابنك يا ابني يا ابني أنا يعني خبرة في الدنيا أكثر منك بلاش المشي البطال ده يا ابني هتندم يا ابني كذا انت مش فاهمين حاجة انت كذا انت كذا طول ما هتقول كلمة حق سواء بقى أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر الناس مش هتطيئك لأنك بت... بتعلم عليهم لأنك قاعد بت... بتعمل فيه فهو بقى لأ عشان كده قال له ايه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك مفيش حد هيشتغل الشغل دي إلا والناس وح... هتبقى متضايقة منه قال ورقه النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي يعني قصة اللي أنتو تقولوا بقى لا خلاص البلد كلها هتبقى إسلامية إسلامية وما فيش بقى الإبراليين والعلمانيين ولا يساريين ولا اتجاهات مش عارف ايه والقصة دي مش هتبقى وكل الناس هتبقى حلوة قوي قوي مين قال الكلام ده مين قال الكلام ده لازم يبقى فيه سرع لازم يبقى فيه سرع ده سنة ربنا كده إنها ده من مقتضيات إنه يبقى فيه حق وفيه باطل ودايماً يبقى الصراع ده ينشف الناس اللي على الحق يخليهم أكثر صلابة إنما لما الدنيا تبقى لذيذة كده عارف لما يجي يقولك اللي يجي بسرعة يروح بسرعة أنا لقيت نفسي كده رحت على طول دخلت شغلنا جبت بينها مليون جنيه يعني سهلة اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة عشان كده لازم ربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه بيخلينا اكثر صلابة بالصراع هو ده الصبر في ميدان الدعوة ثمرات الصبر الرضا الطمأنينة الشعور بالسعادة تحقيق العزة والكرامة ان تستحق تأييد الله وعونه سبحانه وتعالى بعد كده قال الفرج مع الكرب الشيطان دايما شغلته انه يخذلك ويحزنك انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وكان الشيطان للانسان خذولة فلما يجي لك كرب يسودها فالنبي هنا بيقول لك بص مفيش كرب حي حيادون مهما اشتد البلاء ومهما اشتد الكرب اعلم ان الفرج مع الكرب فكلام يريح قوي وتلاقي نفسك عندك يقين الدنيا سودة بس ان شاء الله حرط بنا صدقني حتفرق. هو كما ويأمرك بقى ان انت تفرج كرب المسلمين ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الايه كرب الاخرة الفرج مع الكرب يعلمك درس حسن الظن وحسن الرجاء بالله الله اسمع الايات دي وقل لي ايه رأيك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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا خلاص اتفلت وينشر رحمته وهو الولي الحميد شفت الاية هي دي ان الفرج مع الكرب ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا تمشي بشكل وتبقى انتهت بيه بحاجة ثانية خالص هكذا الفرج مع القرب والله قضت سنته أن يكون للعصر يسران أن يكون للعصر يسران انما مع العسر يسر ا انما مع العسر يسر وما جعل الله علينا في الدين من حرج فلو انت عشت بالمعاني دي يبقى عندك حسن ظن في الله الناس كلها تقول لك الدنيا هتتقلب وانت تقول لهم واثق في وعد الله والله جايه إن اجلا أو عاجلا بس جايه الخير جاي واليسر جاي والفرج جاي عندك يقين بالمعاني دي أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى هذا الحديث بلا شك اشتمل على معاني تربوية عظيمة الشأن عايز أدم يعني أقول لكم مجمل الفوائد الإيمانية والدعوية الخاصة بذلك أول حاجة من جملة هذه الفوائد الإيمانية واحد خليك مع الناس مش النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرسالة دي لطفل صغير لغلام ما ينفعش تبقى ال الامور كده الكلام ده يبقى كلام في المطلق خليك في وسط الناس واهتم بشأن الناس وبتزكية قلبك وقلوب الناس من حولك فقالوا اول فائدة من ذلك ان يحرص الداعي على الاختلاط بالناس ويسايركم أمور حياتهم سواء كان صغيرا أو كبيرا الأمر الثاني ما تعشي إننتي النبي قال ابن عباس يكبر عادي في لا تتميز عن الناس احرص على أن تحفظ الله في نفسك فلا غنى عن ورد القرآن الأذكار الصلوات الأمور اللي بيقيم بها الإنسان دينه لا غنى لك عنها أبدا اهتم بالتوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلموا عن الإمام بالقضاء والقدر اللي هو ثمرة من ثمرات توحيدك بالله تبارك وتعالى في معاملتك مع ربنا قومها على حسن الظن وحسن الرجاء والاستعانة الدروس اللي قالتها قالها هذا الحديث من الأمور اللي أرشد إليها هذا الحديث كذلك إن دايما المسلم يكون عنده الأمل وأن الإسلام لا يعرف معنى اليأس مش عارسنا يأس عندنا شوف الآيات دي وعيش بيها إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال الله فلا تكن من القانطين قال الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم دواء صح الحديث دواء اللي يطبقه يعيش سعات الدنيا دواء لكل آفات من أفاتنا في هذه الدنيا. الحدث التالي.